شؤال رقم تسعة بعد هذه العلامة سوف ألف أترك الأولوية إلى اليمين با أترك الأولوية إلى اليسار جيم أمر بدون ترك الأولوية أعيد بعد هذه العلامة سوف ألف أترك الأولوية إلى اليمين با أترك الأولوية إلى اليسار جيم أمر بدون ترك الأولوية